ناترا با وعظاما ان لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 زَخُن إ يَوم بَعَثُون فَإذَانُوا فِي خَافِ الصُولِ فَلاء سَبَبَينَ غُم يو مَائِذِ وَلَا يَتَ سَاءلُون فمَا سَقُلَت مَوازهُ فَأُلَائِكَ غُممُفِلحُون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كٰلِحُونَ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 دنا فان عالمون قال اخسؤ فيها ولا تكلمون ان هو كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا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 لا اله الا الله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين